ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لايات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا, سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ومال الضالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي, ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كلا لا تخلفوا الميعاد فاستجاب لهم ربهم انني لا اضيع عمل عامل انني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا, وأوذوا, وأوذوا, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر لأكفر لا أكفر، لا أكفر، لا أكفر عنهم سيئات ولا أدخلنهم، ولا أدخلنهم جنات، ولا أدخل. ولا أدخل لهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عيده حسن الثواب لا ك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم لكن الذين لكن الذين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 وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون